وقال حدثني أن مالك عن هشام بن عروه أن أباه كان ينحر بدنه قياما ثم يأتي مالك رحمه الله تتمة لهذا العمل فليش في النحر كيف تنحر الإبل؟ قال هشام بن عروه عن أبيه عروه بن الزبير كان ينحر هديه قائمة هذه السنة في الإبل أن تنحر قائمة وتقدم لنا في فعل عبد الله بن عمر أنه طعن بالحربة في لبة البدن حتى خرجت من بين كتفيها فتنحر قائمة معقولة إحدى يديها أي اليمنى أو اليسرى فإذا ما تيسر ذلك كان أفضل حتى إذا سقطت وجبت جنوبها فكله وجبت بمعنى سقطت فإذا كانت غير مروضة أو تنفر او لا يحسن ان ينحر وهي قائمة فاناخها او انامها اضجعها باي كيفية كانت ونحرت هي حلال وفعل ما تيسر له والهدي بلغ محله والله تعالى اعلم وقدمنا يا اخوان ان السنة في الابل النحر وفي الغنم الذبح والفرق بين النحر والذبح ان النحر تطعن البدن في لبتها عند منتهى العنق في ميل الصدر اما الذبح فهو قطع الوديجين من طرف الرقبه من جهة الرأس والفرق بينهما كما قالوا بان الغرض من النحر ومن الذبح هو اذاقة الدم واخراجه من الجسم لان الدم في الجسم قسمة قسم نقي يغذي الجسم وقسم يخرج مما يجمع فضلات الجسم أو كما يقولون قسم محمل بالأكسجين موجب للحياة وقسم محمل بثاني أكسيد الكربون وهو سام فإذا ما دارت الدورة وجاء الدم إلى الرئة والرئة تأخذ الهواء وفيها ملايين أو بلايين الجيوب الرئوية تخلص ثاني اكسود منه ويخرج مع الهواء الشهيق والزفير ويرجع الدم الى القلب نقيا ليوزعه على الجسم بالغذاء بالاكسجين فحينما تنحر, تنحر البدن يخرج الدم بقسميه النقي والغير النقي فيبقى اللحم صافيا حينما تنحر البدن القلب في حالته ما بين النحر والوفاة يضرب وينبض فيدفع الدم حيثما كان لكنه لا يأخذ الدورة الى داخل الجسم ولكن يخرج الى الفتحه الجديدة التي احدثتها السكين في هذه الحالة يقولون عنق البعير طويل فلو ذبحت البدنة من عند رأسها كان على القلب أن يدفع بقوة حتى يخرج الدم إلى الدور الثالث كما يقولون وهنا في حالة ضعف بوفاتها فلما كان النحر عند الصدر قريبا من القلب كان أقل دفع من القلب يمكن أن ينظفعه يأخذ يخرج كل الدم من جسمها هذا الضخم لأن الفتحة قريبة بخلاف الأشات القلب وعنق الشات قصير فهنا يدفع الدم بيسر وتتخلص الجسم كله مما فيه من ايش من الدم والبقر دائر كما يقولون فيه قياس الشبه اهي تشبه الابل فتنحر او تشبه الغنم فتذبح فمن غلب شبهها بالابل لانها تجزئ عن سبعه قال تاخذ سنه الابل وتنحر ومن قال إنها تشبه الغنم لقصر رقبتها قالوا إنها تذبح وجاء الخلاف عندهم فيما هو الأفضل في البقر واتفقوا على أن نحرها وذبحها سيان والله تعالى أعلم